بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله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 لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كبير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 ولئن قلت إنكم مبعوثون مِن بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر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 وَل إِن ذَقُنَ الإِ سَانَ مِن رَحمَةًثُم نَزَرنَّهاَا مِنه إهُ لَأُوسُ وَل إِن أَذَقُناه نَعَّا أَبَدَبَر اللَّ أَمَ السَّتْهُ لَقولُولًا ذَهَبَ السََّاتُ وَِّي إِهُ لَفَحُم فَخُول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 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إلا هو 112. فهل أنتم مسلمون 113. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاهُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفُّ فِي مِلَّتِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ومن أظلم ممن افترى على اللَّهِ كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ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 باتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعما والاصم والبصير والسميع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 119. فأخاف عليكم عذاب يوم أليم 110. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُ نَبَذِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَمَن يُجِبتُ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 إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون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 أقدر أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون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 قال إِن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القول وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالُوا ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 عن كلي وغيض الماء وقضى الامر وقضى الأمر واستوت على الجود وقيل وعدا للقوم الظالمين وَأَذَانُ نُوحٍ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ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 115. أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون 116. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مذرارا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئت تَنَا بَيِّنَةٌ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّبَعَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إن أشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربي بِكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَصِيَّتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مستقيم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 فِهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَثْمُرُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا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 دَعْ عَمَلَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا أَتَنهَ أََّ عَبودَ ماَا يَعَبُودُ آأَبَ أُنَ نعبد ما يعبد آباؤنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِم مَّا تَدِعُونَ إلَيهِ مُديب قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنَصِّرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمَ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا 117. وقلتواها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 118. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب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 وَلَ قَدِ جَاءتْ أُرُرسُُناَا إِبِرَهِ مَ بِالبُشْرَ قَاُ سَلََ قَالَ سَلَام فَمَالَ بِثَأَجَ أَ بِعيجِلٍ فَمَا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةَ قَالُوا لاَ تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرَنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْمُبَشِّرَةُ يُجَادِلُونَهُ فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ وَلَمَّا جَاءَتْ وُرْسِلُونَ لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَلَعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي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 قَالُوا لَهُ انَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَا رُطْؤ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مُرَآتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمما جَ أَأَممررُ نَ جَعَن عََهَا سَافِي لَهَا وَأَمقَغنَا عَيهَا حجَرَةَم مِنْ سِجلٍ مَغُودُ مُسَومَتَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ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 فَوَرُبّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَعِيفٍ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا ولَولَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهَطٌ أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَ تَخَذَّمُ وَرَاءَكُمْ ظُهْرِي إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ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 وَلَمَّا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا فأصبحوا في ذيارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُودُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُثْبِعُ فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَرِفِذِ الْمَرْفُودِ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَانِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ ربك وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَتُ تَسْبِيبِ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ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 والزماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ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 نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ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 إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وأقم الصلاة طر فإن نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن لَا لا يضيع أجر المحسنين 119. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مجرمين وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون